وقالوا هذه الانعام وحرف حجر لا يطعمها الا من شاء بزحمهم وانعام حزم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علي فيجزيهم بما كانوا يفترون وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لٍّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا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 قُلْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَأَنفِقُوا مِنْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ